أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الله الله اي لم نجعل الارض مادا والجبال وخلقناكم وَخَلَقْنَاكُمُ أَذْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا هَرَمَ عَاشٌ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ما أنفجج ل نخرج بيج حبوا ونبتوا ل نخرج بيج جَنَّاتِ النَّفَافَا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِّحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبْوَابًا وَفُتِّحَتِ السَّمَاءُ فكانت بواب و <تصفيق> لأنما كانت مرصاداً للطاضين مآباً لابسين فيها أحقاباً لا يذوقون فيها درداً لا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلا وإنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حَدَائِقَ وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 يَوْمَ مَنْ أَقْمَرُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَا نَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ فَا ب وَذَلِكَ الْيَوْمُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا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 تُنَبَّ صارها خاشعة يقولون اين لنا رجوعٌ في الحافرة إذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا قرت قاصره فانما هي جذره واحده فاذا هي جذره هل تيك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذا بلا فرعون إنه طوى فقل هل لك يا ربك فتخشى فانا هدىهات الكبرى فكذب وعصى ثم ادرا يسعى فحشر فنادى فحشر فنادي فقال أنا ربكم لعلى فكذب وعصي ثم أدبر يسعى فحشر فنادي فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى من خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا أَخْرَجَ مِنْ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 وَبُرِزَتِ الجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ لما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثون شيئ يتنوضح صدق